Bismillahirrahmanirrahim r-Rahman r-Rahim. Rahman, öğrenme. Al Quran, Bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسودان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغر في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام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 والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلقان فبأي آل ربك ما تكذبان يرسل عليكم ما ارٍ ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فاذا شقت السماء فكانت وردة كالدخان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 يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي فيأخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلام ربك ما تكذبان؟ هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يقوفون بينها وبين حمي آن، فبأي آلاء ربك ما تكذبان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان.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 فيهن قاصرات طرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آل ربك ما تكذبان، كأنهن الجقوت والمرجان.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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضوختان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ما قصورات في خيام فبأي آل ربك ما تكذبان لم يطمسه الناس قبلهم ولا جان فبأي آل ربك تكذبان